بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صحيح المبين تلك آلات الكتاب المبين نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نسلو عليك من نبأ موسى لِيَطَوُهُ مَن يُرِيدُ إِنَّ كِرْعُونَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَذَعَ عَلَى أَهْلِهَا سِعًى يَضْعُفُ مِنْهُمْ إِنَّ مَن فِي الرَّوْنَ عَلَى فِئٍ أَوْ بِعَجَلاءَ أَهْلَكْنَا عَنِ ٱتَّبَعُوا۟ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَسْتَغِيثُونَ مِنْهُمْ يُذَبَّ أبناءهم ويستحيي نساءهم يستضعف طائفة منهم ربح أبناء أنا من المفسدين، إنما أنا من المفسدين، ونريد أن من نعى الذين تضعفوا في الأرض ونزع عليهم أيمه. ونرين أن نمنع للذين اكتب ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ولد عليهم أئمة وولد عليهم الوارثين ونمسك لهم في الأرض ونوري في الرعونة وهمان وجنوده منهم. كانوا يحذون، وَلَمْ تَكِلَ لَنَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْلَا فِي الْعَرْبِ وَهَمَامًا وَجُرُدًا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْلَرُونَ وَأُوْحَىٰ عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا رست عليه فألقه في اليم ولا تخاف. <تصفيق> إِنَّا عَذُّوهُ إِلَيْكِ وَدَاعِلُهُمْ مَ الْمُرْسَلِينَ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عزوا وحزنا فَهَلْ تَقَرُّؤون آلَ بَيْتِ عَرْضِ نَادِيَنَ كُنَّا لَهُمْ عَدُوًّا وَهُمْ عَدُوٌّ وَأَذَنَّا بِالنَّصْرِ عَوْنًا وَهَانَنَا كَانُوا قَاطِعِينَ قَالَ لَن تَمُرَّ أَن تُفِرَّعُونَ فِرْعَوْنَ وَنُصْعَنُ لِي وَلَدَ وَطَالَتْ ذِيَاتُ الْفِرَاعُونَ وَكُتُبُهُمْ وَعَرَّفُوا لَنَا لَا تَقْتُلُوهُ عَسَأَنَّ يَنْفَعَنَّا تاخذه ولدا وهم لا يسعون لا تقصروا عزا فؤاد أمي متفارغا وأصبح فؤاد لتبذي لا تبدئ به لولا أوضاع على قل بها لتكون من المؤمنين. إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالت لأخته قصي، وقالت لأختي فبصرت به عن جنوبهم لا يشعرون. O God, give وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة لها فوجد فيها عدوي يقتتلا فوجد فيها عدوي يقتتلا نهذا من شيعته وهذا من عدوه فوجد فيها رجلا يقتتلا في عليها من شيعتيه وَمَا مِنْ عَدُوٍّ فَأَسْتَغَافَهُ الَّذِي مِن سيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقضى عليه فتواته الذي سيعتي. sayy ta فغفر لي فغفر له قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور ويكون <تصفيق> ظهيرا في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه فأقبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي جاءوا برؤبه الانف يطفئ خوف قال له موسى انك لغوي مبين بطس بِالَّذِي هُوَ عَدْلُهُ مَا قَالَى يَا مُوسَى فَلَمَّا أريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأرض قال يا نوسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد أريد إلا أن تكون جبان في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يمرون بك ليقتلوك فخروج قال يا موسى ما الملائكه يمرون بك ليقتلوك فخروج فخروجهم ان لك من الناصحين فاخرج إليك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجد نهت القاء مديا قال عسى ربي ولم توجه القاء مديا قال عسى ربي قان عسى سواء السبيد قر ربي اهلي اهدني سواء السبيد ولم ما ورد ما امدينا وجد علي من الناس يسقون ولما ورد ما أمد ينوزد عليه أمة من الناس يسقون وزد عليه من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودان وجد عليهم قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ قَالَ تَا لَا ثُمَّ قَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ ثُمَّ قَالَهُمَا أَنْتُمْ مِنَّا الظِّلِّ فَقَالَ, فقال رَبَّ إلي من خير فقير فقال داه تمشي على استحياء قال قد أجر ما سقيت لنا قالت إني أبي أدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقف. قَالَيْنِ قَفْ قَفْ قَالَتْ قُمْ فَلَمَّا دَعَاهُ وَقَفَ قَالَيْنِ قَفْ قَفْ قَالَتْ لَا تَخَفْ نَجَا تَمَامًا الْقَوْمَ الظَّالِمِ من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر قالت إحداهما غير من استجوت القوي الأمين إن غير من استجوت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى إحدى منتي يا تين قارئني أريد أن يحكى إحدى منتي يا تين إحدى منتي يا تين على دوراني ثمانيا حجج احجابه نتياها تياها انت دوراني ثمانيا حجج فإن ان امتعت رن فان فَإِن كُنْتَ مِنْ دَاعِشٍ فَغِنَّ نَيِّدِ وَمَا أَقُولُ أَن أَسْقَى لَيكَ وَمَا أَقُولُ أَن أَسْقَى عَلَيْكَ لَن والحي <تصفيق> لو كيدك في جيدك اخذ غيظا الغير يسووا اظم وضم اليك دنا حكم من الرب وضم اليك دنا حكم من الرب تَذَٰنِكَ بُرْهَانَانِ مِّن رَّبِّكَ إِلَٰن فِي الْعُنُونِ وَمَلَائِهِ تَذَٰنِكَ بُرْهَانَانِ رَّبِّكَ إِلَٰن فِي الْعُنُونِ وَمَلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فاسقين إنهم كانوا فوما فاسقين قان ربي إني قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أرد أن يصدقني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أرد يقول إنني أخاف أن يكذبون إنني أخاف أن يكذبون قال سنشد شد عضدك بأخيك ونجعل لك ما سلطان. قالت أنا شد عضدك بأخيك ونجعل لك ما وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بآياتنا أنتما ومن الثاني اتبعكم الغالبون بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء قالوا قالوا <تصفيق> سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهداة عنده ومن تكون له عاقبة الداعر وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَانِ عِنْدِهِ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاعِرِ in mm. إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانبين إِنَّمَا الشَّقَاءُ قُرُونًا فَتَقُولُونَ عَلَيْهِمُ الْعُلُومَ وَمَا كُنْتَ فَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ولكننا كنا مرسلين تكلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بذانب الطريق إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب طول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك ولكن رحمة من ربك لت قوما ما أتاهم من أذير من قَوْمًا لتنذر قوما لعلهم يتذكرون لتنذر قوما لا هم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ولو لا مصيبة مصيبة بما قدمت. لا فنتبع آياتك، فيقول ربنا. تابع آياتك ونكون من المؤمنين. فتابع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من إنَّ قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى فَمَا جَاءَهُ الْعَرْقُ مِنْ دِلَاقٍ من قبل أولم يكفروا بما أورتي أموتى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِن هُمَا ۚ أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ تُوجِهِ كَنَّ فَا لَمَّنَّمَا يَتَّبِعُونَ هَوَاهُمْ فَإِنَّ الَّذِينَ يَكْبُرُونَ لَكَ بَعْلَمٍ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ هَوَاهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىً مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ اتَّبَعَ القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولقد قلنا لهم القول لعلهم نتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِلَى إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّكُنَّ مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ هنا ادرهم مرتين بما اصابهم ويدرون بالحسنات السنئه هنا اذا ترون وَيَذْرَأُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ وَمِنْ مَا رَزَقَنَا هُمْ يُلْفِقُونَ وَيَذْرَأُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ وَمِنْ فإذا سمعوا اللغو أعربوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وإنكَ تَمْعُلْ لَغُوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي جاهدين ولكم أعمالكم تلاحون كلا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء إنما يهدي من احببت ولكن الله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 بعل هدى ما كانت خطفت من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء أولم نمكن لهم يبا إليه ثمارات كل شيء رزقا من لدن يبا إليه ثمارات كل شيء رزقا من لدن لذنا ولكن أكثرهم لا يعلمون رزقا لذنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وكم أهلتنا من قرية بطرت معيشتها ففيك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فتلك متاكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكنا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى فِي ثَيْرَ عَسْفِئِهِمْ مِنْهَا رَسُولًا وَلَوْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا حَفِظَتْ ما <تصفيق> مو شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما وما عند خَيْرُ وَأَبْقَى وَلَا إلَّا اللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ وَعْدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَا اسْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَدْوَاوَ وَعْدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَا اسْتَعْنَاهُ على الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين سركائي الذين كنتم تزعمون السيّت عليهم الأن. الليل سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جاء الله يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء إلى يوم القيامة من إله أبلا تَسْمَعُونَ أَبَلاَبَ تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنها رَصَمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَاءَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ دُونِ إِذْنِهِ فَأَيٌّ قَوَمٌ مِّنَ الْأَرْضِ كَذَلِكَ ۗ وَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. أفلا تبصرون أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ومن رحمته جعل لكم ليلا إنها لتكونوا فيه ولتبتغوا من ظله ولتبتغوا من ظله ولعلكم تشكون ولتبتعوا من فضلي ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وَأَوْلَىٰ مَن يُنَادِيهِ يَقُولُ هَيْهَاتَ عِندِيَ الْأَبِيدِ لَكُمْ وَنَذَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَهَذَا أُمَّةٍ فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا كان من قوم موسى فبغى عليهم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح قل القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وَبِالْتَلِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلِتَلِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ولا تنطىء من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله. ولا تبذي الفساد في الأرض ولا تبذي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هو على علم عندي قال لا اودي على علم عندي او لم يعلم ان الله قد اهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخرج على قومه في زينته. الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي فقال الذين أوتوا العلم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين أوتوا العلم وغيروا لا يلقاه إلا الصابرون، ولا يلقاه إلا الصابرون، فقسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من في أثين ينصون فغت فيها بيد وبدار أضعف ما كان له من في أثين ينصون فما كان له من في ونصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فالذين تمنوا ما كانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء واو. فَالحَقَّ الَّذِي لَمْ تَمَنَّ وَمَا كَانَ لَهُ مِن أَمْثَلٍ أَقُولُونَ عِنْدَمَا اللَّهُ يا من سطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يا من سطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لا امم علينا لخسف بنا لولا من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ويكأن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء. هَذِهِ بَلَغُوا حَرِيرًا وَمَنْ زَاءَ بِالسَّنِيءِ فَلَا يُجِزُ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيْءَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرض عليك القرآن لردك إلى معادك orang lain